نصائج في نوتيلة عشقك يا بدي حلال حصريك على موقع مراتك ليه طريق بعشق هواك يا بيت بطلتاش رب دخل يومي وانا حازين ما فرحتش يوم يومي وانا حازين ما فرحتش يوم وكدين مني فرحي Oh, كنت <تصفيق> تايه دوتك انا قبلك كنت تايه ولقيتك ليا طريق جيتي وسعت الدنيا بعد ما كانت بتدي الدنيا بعد عمري معاك بيجري وحدي ما عيش ورا دي بحال وبقول المفسود عايش ورا دي بحال وبقول المفسود عزني زي ما يكون فيها مربو عزني زي ما يكون فيها مربو حمي معايا عايش بالصورة والصوت حمي معايا عايش بالصورة والصوت انا من كثر الخيانة هيجيل I'm بحر الكلام حدودة يا ناس ما فيش اخو اسلم ساسوا يا ناس توزيعوا هتحبوا اسلم ساسوا يا ناس توزيعوا هتحبوا